وَلَمَّا أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّمَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَّنَتَّبِعَنَّ آيَاتِكَ ك من قبل أن ذل ونخزى.